الله وسلم وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع القسم الثاني من قسمي الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكنا قد بينا في اللقاء الماضي ما تختلف فيه السنة من جهة طريق ورودها عن القرآن الكريم وأنها تنقسم إلى سنة متواترة وسنة آحاد والسنة المتواترة تنقسم إلى قسمين تواتر ضروري وهو ما يعرف عند العلماء بالتواتر العملي وهو المعلوم من الدين بالضرورة وتواتر النظري وهو ما يحتاج إلى نظر في الأسانيد ومعرفة أحوال رواتها وعدد هؤلاء الرواه في كل طبقة ونحو ذلك ثم إنه أعني الحديث المتواتر ينقسم باعتبار لفظه إلى قسمين تواتر لفظي وتواتر معنوي كما تقدم بيانه لننتقل إلى القسم الثاني من أقسام السنة القولية أو الفعلية وإن كانت القولية أشهر وهو سنة الآحاد قال المصنف حفظه الله تعالى تعريفها الآحاد لغة جمع أحد وهو بمعنى واحد واصطلاحا ما لم يجمع شروط التواتر وهذا يعني أن سنة الآحاد ما يرويه الواحد او ما يرويه العدد القليل الذين لم يبلغ خبرهم حد اليقين بروايتهم كرواية الاثنين وما زاد على ذلك زيادة دلت على انتشار الحديث لكنها لم تحقق شرط التواتر بينا في اللقاء الماضي أن الحديث المتواتر له ثلاثة شروط فهذه الشروط إن خلى عنها حديث فإنه يعرف عند المحدثين والأصوليين بأنه سنة أحاد وهذه السنة أعني سنة الأحاد تنقسم عند المحدثين إلى ثلاثة أقسام مشهور وعزيز وفرد أو غريب أما المشهور فهو ما رواه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقاته أو في بعضها دون بعض بشرط أن لا يقل في الطبقة الواحدة عن ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة ولم يقل في طبق من طبقاته عن ثلاثة بل يزيد على ذلك والقسم الثاني ما يعرف بالعزيز العزيز وهو ما رواه اثنين في كل طبقة من طبقاته ربما يزيد في بعض الطبقات لكن لا يقل او لا يجوز ان يقل ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والأخير والحديث الفرد أو الغريب وهو ما رواه واحد في كل طبقة أو في بعض الطبقات ويمثل له بحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال درجته أي درجة سنة الآحاد سنة الآحاد لا ريب أنها دون السنة المتواترة لكن رواية اثنين ينبغي أن تكون أعلى من واحد وثلاثة أعلى من اثنين وإن لم يبلغوا حد التواتر وهذا صواب من حيث الجملة لكنه على أي تقدير لكنه على أي تقدير متوقف على معرفة درجات أسانيد تلك الروايات وإنما يكون العدد ميزة زائدة في قوة الحديث إذا ثبت إسناد كل رواية أنه يقول من الناحية النظرية إن اتفق اثنين أو أكثر على رواية حديث هذا أقوى من أن ينفرد برواياته واحد لأن الواحد ممكن أن يهم أو ينسى أو يخطئ ولكن ليس هذا مضطرضا في من عرف بالعدالة والضبط وقوة الحفظ وكما ذكرت لكم في اللقاء السابق، ربما واحد من الحفاظ المشاهير يفوق عشرة، بل أكثر من ذلك كشعب بن الحجاج رحمه الله تعالى والسفيانين وغيرهما أو وغيرهم. قال: فالشرط في قبول سنة الآحاد هو شرط الحديث الصحيح في علوم الحديث والحديث. الصحيح يشترط لقبوله أو للحكم عليه بالصحة الحديث يشترط لقبوله أو للحكم عليه بالصحة أن يرويه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى بحيث لا يكون شاذا ولا معللا عندنا كم شرط للحكم على الحديث في القبول أو بالصحة خمس الأول العدالة ثم الضبط ثم اتصال السند ثم الخلو من الشزوز والخلو من العلة القادحة طبعا هذا كلام يدرس فيه المصطلح لكن أي حديث لكي يقبل أو يصح العمل به أو يحكم عليه بالصحة لابد أن تجتمع فيه هذه الشروط الخمس. فإذا اجتمعت هذه الشروط في حديث سواء تتابع الرواة على ذكره أو تفرد أحدهم بذكره مع ضبطه وعدالته واتصال سنده وخلوه عن العلة والشدود فهو مقبول معمول به قال وما قرب من الصحة كالحديث الحسن والحديث الحسن وبالذات الحسن لذاته إنما يختلف عن الحديث الصحيح في مقدار ضبط الراوي لأن الضبط يتفاوت فهناك رجل يكون قمة في الضبط وأخر يكون عنده شيء من الخفة في الضبط ولكنه لم يعرف بوهم ولا خطأ ولا نكارة في رواياته فهذا وإن كان دون الأول إلا أن حديثه مقبول معمول به قال وما قرب من الصحة كالحديث الحسن الذي أفاد السبر والنظر أنه حديث محفوظ ليس بمنكر هذه مسألة في غاية الأهمية لأن في الحقيقة قد يظهر من بعض الرواه أن عندهم ضبط بقدر معين ولكن قد يكون هذا الراوي عنده شيء من الأوهام أو خالف حديثه حديث الحفاظ فلا يبادر إلى قبول من إلى قبول حديث من يعرف بالصدوء أو ما يقال عنه لا بأس به فضلا عن أن يقال فيه صدوق له أوهام أو صدوق يهم فمثل هؤلاء لا بد أن يعرض حديثهم على أحاديث الثقات فإن وافقتها قبلت وتأكدنا من ضبطه وإن رأينا فيها مخالفة لثقات الحفاظ حكمنا على أحاديثهم بشذوذ لأن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه واللي عنده ضبط ولكن أخف بعض الشيء من غيره هذا داخل في زمرة المعدلين لكن لو كان ضعيفا وخالف الثقات فحديثه يقال عنه منكر الشيخ هنا قصد إن بد من التأني والتروي في قبول خبر الصدوق الموصوف ببعض أوهام أو وجدت بعض رواياته مخالفة لروايات الثقات فهذا لا بد من التأني في قبول روايته وهذا معناه بمسألة الصبر. الصبر هيأتي الكلام عليها بتوسع في باب العلة ان شاء الله. لكن الصبر كلمة مأقوذة من المسبار، وهو العود الذي يكشف به مقدار عمق الجرح. يعني تجد الطبيب عنده عود. يضع في جرح المريض فيعرف بالسين المسبار بالسين فيضع في الجرح فيعرف إذا كان الجرح غائرا أو كان سطحيا أو نحو ذلك ليتعامل معه بما يستحق فمعنى الصبر إيه؟ إن هو يأتي بالحديث ويبدأ يعرضه على شروط الحديث الصحية ويقرن بأحديث فإذا وافقها قبل وإلا رد نعم. قال وما قرب من الصحة كالحديث الحسن الذي أفاد الثبر والنظر أنه حديث محفوظ ليس بمنكر فإنه يجمعه مع الحديث الصحيح أنهما جميعا إلى جانب الرجحان والقبول وهذا كاف عند جمهور العلماء في إثبات الشرائع والديان والحقيقة من أحسن الكتب التي يتوصل بها إلى إدراك وهم الراوي فيما وهم فيه كتاب ما عندكش تراصل هذا الفن ضعفاء العقيل ضعفاء الكامل في الضعفاء لابن عدي والأوسط للطبراني المعجم الأوسط للطبراني وفوق هذا وذاك تاريخ البخاري رحمه الله تعالى فالبخاري إذا كان عنده بعض الرواه عندهم بعض أوهام أو نحوها فيأتي بأحاديث الثقات في أول الترجمة ثم بعد ذلك يأتي بحديث من أحاديث كأنه يقول لك إيه؟ قارن هذا الحديث اللي روية من طريق هذا الشخص وقرنه بإيه؟ انظر في هذا الحديث الذي روية من طريق هذا الشخص وقرنه بالأحاديث اللي فوق اللي هي أحاديث aula الثقات، فيتبين لك إنه واهم في هذا الحديث فيحكم على هذا الحديث بالإيه؟ بالضعف وعدم القبول يعني هذه الكتب الثلاثة من أحسن الكتب التي تيسر على الباحث معرفة إذا كان هذا الحديث محفوظ أو ليس بمحفوظ نعم. قال وهذا كاف عند جمهور العلماء في إثبات الشرائع والديانة وسلة الآحاد الثابتة قبولها من باب قبول الظن الراجح وهو حجة معتبرة في الشرع ومن الأدلة عليه أي على قبول خبر الآحاد والعمل به في باب العقائد والأحكام على حد سواء كما سيأتي تفصيله أكثر قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال أهل العربية الطائفة الواحد فصاعدا والكفاية تحصل بواحد يرحل فيتفقه فيعود إلى قومه وعشيرته مبلغا معلما مبلغا معلما نذيرا فتصح نذارته شرعا وتلزمهم حجته وهي خبر آحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمر بالتثبت في قبول خبر الفاسق مما دل بمفهومه على قبول خبر العدل ما من خبر إلا وله منطوق ومفهوم المنطوق هو الحكم المنصوص عليه الذي يظهر من السياق المفهوم سيأتي تعريفه أكثر إن شاء الله في قواعد الاستنباط ولكن معناه سريعا إثبات نقيض حكم المذكور للمسكوت عنه إثبات نقيض حكم المذكور لإيه للمسكوت عنه مثال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد المذكور هنا إيه الماء الراكد تب الماء الجاري مسكوت عنه يبقى حكمه إيه؟ إن يجوز البول فيه هنا قال إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يبقى المنطوق إن خبر الفاسق, خبر الفاسق يتثبت منه طب مسكوت عن إيه؟ عن خبر العد طيب يبقى إذا كان خبر الفاسق يتثبت منه يبقى خبر العدل ايه لا يتثبت منه عشان كده قلنا إثبات, إثبات نقير حكم المنصوص عليه او المذكور للمسكود عنه وطبعا هو له ستة اقسام سيأتي بيانها بتفصيل ان شاء الله فخبر العدل واحد حتى لو واحد يمكن ان يقبل بدون تثبت ادليل الثالث على قبول خبر الواحد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أمراءه وقضاته وسعاته وهم أفراد يعني أرسل إلى اليمن من؟ معاذ بن جبا واحد يقول طيب وأبا موسى الأشعار فكان ماذا؟ هذا أيضا ما زال في دائرة خبر الأحاف لم يبلغ حد التواتر لم يرسل عشرة فصاعدا مثلا وإنما أرسل واحد أو اثنين وربما أرسل واحدا كما أرسل علي رضي الله تعالى عنه قاضيا بل كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أو أرسل سرية تقدم أمير السري وخير من خرج إليهم بين إحدى ثلاثا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال وما كان لهم أن يعتذروا بأن أنت فرد أنت فرد فحتى يشهد جميع من معك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك يبقى نؤمن لك أبدا ما حصل هذا وما كان يصلح لهم أن يعتذروا به قال أربع قبول خبر الشهود وهم آحاد بناء على رجحان صدقهم وعدالتهم واجب شرعا يعني لو جينا ننظر في القدر المقبول في الشهادة نجده بي يبدأ بي امرأة وينتهي بي كم اربعة لجال. طيب امرأة تصلح في ايه الرضاع وتصلح في إيه؟ ثبوت النسب يعني الداية اللي ولدت امرأة على فراش فلان تقول أنا أشهد إنها ولدت هذا الولد على فراش فلان إذن يثبت أو ينسب له قولا واحدا طيب بعد كده رجلين أو رجل وامرأتين وده في سائر الحقوق المالية بعد كده ثلاثة من الرجال في الرجل الذي يأتي للإيمان أو القائم على بيت المال ويقول إن أصابته جائحة أو نزلت به فاقة يبقى لو شاهد له ثلاثة من الرجال بهذا أعطي من بيت المال حتى يقضي حاجته أو يسد فاقته ثم بعد كده أربعة في حد الايه؟ القتل والزنا ونحو ذلك طيب يبقى هنا امرأة تقبل شهادتها بإيه؟ طيب والمؤذن يقبل أذانه ويهرع الناس إلى الصلاة بإعلامه أو إعلامه أم لا مع أنه واحد فقط أو إن واحد في قرية أو في مصر هو اللي بيأذن فقط هذا وحده يكفي إثبات وجوب صلاة الجماعة على القول بوجوبها أو إن إثبات دخول الوقت بصفة, إيه؟ بصفة عامة وكذلك أيضا عند كثير من أهل العلم إثبات دخول شهر رمضان برؤية الواحد العدل مع إن بيتوقف على هذا إيه؟ عمل أم أو عمل جماهير وكلها مسائل مرتبطة بمواقيت فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت والصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا أمة ممكن تصوم بشهادة واحد؟ آه. وأظن هذا أشد من حكم عملي أو حكم شرعي فرعي إن صح التعبير فهذا ممكن يبتلى بواحد أو جماعة دون سائر الأمة قال قبول خبر الشهود وهم آحاب بناء على رجحان صدقهم وعدالتهم واجب شرعا مع أن أمر الصدق والعدالة فيهم مظنون وذلك لجواز اتفاقهم على الكذب في الباطن رغبة أو رهبة فقبول الرواية أولا فإن داعية الكذب ممن عرف بالصدق ضعيفة يعني لا يتصور إن إنسان يشتهر بالصدق ثم يقع في الكذب باختياره وإرادته إلا أن يتحول قلبه أو تطمس بصيرته أو نحو ذلك مما نعوذ بالله عز وجل منه قال هذه بعض وجوه الاستدلال على صحة استفادة التشريع من خبر الواحد الصحيح وللعلماء وجوه أخرى يذكرونها تطلب من مضانها ككتاب كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. حقيقة لا بد هنا أن نضيف أنه ثبت بدليل قطعي عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بخبر الواحد العدل في مسائل مما تعم بها البلوى. يعني انظر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن بما أمره فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله عز وجل أو أن يعرف الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع إنه إيه ورح بأصل الدين ثم بعد ذلك فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات وبعد كده زكاة وهكذا طيب معاذ كان معه أخر أبدا فهل يصح لهؤلاء أو كان يصح لهم أن يقولوا ما جاءنا منك إلا واحد فقط وهذا الواحد يحتمل أنه كذب أو أتى بما لم تأمره به وهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة على عدم التفريق بين العمل بخبر الآحاد في العقيدة أو الأحكام العملي وذا يأتي لها تفصيل أكثر إن شاء الله هذا في باب عقيدة خذ عندك مثلا في الأمور أو الأحكام الشرعية التي تعم بها البلوى أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها بما أجابها قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله وما سمعت في ذلك شيئا من رسول الله خلاص فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس عندئذ بعث إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعطاها السدس وما طلب من محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه أن يأتي ببينه وما استحلفه لأن الأصل, الإيه؟ الأصل قبول خبر الواحد كذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بقول حمل ابن النابغة الذبياني في دية الجنين النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يسقط أو يسقط بعد نفخ الروح بغرة عبد أو أما وهو ما يقدر بثمن خمسة من النوق يعني لو امرأة ضربت أختها فأسقطت جنينها يبقى عليه إيه عليها غرة عبد أو أم ما كان عمر رضي الله تعالى عنه يعرف هذا وما سمعه من رسول الله فلما اختلفت امرأتان إليه نشهد الناس هل سمع منهم أحد في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام حمل بن نابغة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بإيه غرة عبد أو أم فقضى به عمر رضي الله تعالى عنه بل إن الصحابة لما اختلفوا في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجرد من ثيابه أو لا يجرد من ثيابه هذا كان أول اختلاف بعد كده اختلفوا فيه في أين يدفن فجاء قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن ما من نبي إلا وقبض في المكان الذي يدفن فيه خلاص نزل الصحابة على قول أبو بكر ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة اللي قبض فيه. ايضا لما اختلفوا في قضية الطاعون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. قام عبد الرحمن بن عوف وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا في الأول ها لا لا لا يعني يتصرفوا إزاي لو إنهم أصبهم الطعون وهم في مكان لا يخرجون منه ولكن لا يدخلون إليها إذا سمعوا به إذا سمعتم به في أرض فلا تذهبوا إليها أو فلا تدخلوا إليها وإذا جاءكم وأنتم بها فلا تفروا منها ونزل الصحابة على هذا الرأي إذن طبعا لو ذكرت أمثلة يعني ربما أذكر مئة أو أكثر من هذا من الأمثلة ليه؟ الذي أريد أن أقول إن جرى أو تواتر عمل الصحابة على قبول خبر الواحد الثقة ولم يفرق في ذلك بين عقيدة وعمل نعم. يقول ألا يمكن أن تكون هذه خصوصية لطبقة الصحابة لماذا هي القضية عندنا كما قلت شروط ينظر في توفرها في الحديث أنت الآن بتقول أنا أقبل حديث الصحابي لماذا لأنه عدل ضابط عدل وضابط من الوقت. طيب لو ثبت اني تابعي عدل ضابط او تابع تابعي عدل وضابط ما الذي يجعلنا ان نرده هل قبلنا الحديث لمجرد ام صحابي ولا لانه عدل ضابط طالما ان عدل ضابط اذا توفرت هذه الصفة بغيره اذا تقبل او يقبل حديثه لتوفر شرط القبول فيه سواء كان في جيل الصحابة او في من جاء بعده إنما جيل الصحابة ما بيحتكش مننا نظر لأن الصحابة جميعهم عدول فما بننظرش بقى نقول فلان عدل وفلان مش عدل لا كلهم عدول فخلاص يبقى باب مأفوض زي ما قلنا قبل كده في النظر في الأدلة الشرعية لابد أولا أن ننظر في إيه؟ ثبوت الدليل هل هذه القطوة تنطبق على القرآن الكريم؟ ليه؟ لأن القرآن الكريم ده أمر مفروغ منه أنه هو ثابت بالنقل المتواتر فما يجيش واحد يقول له أشوفه ثابت ولا مثتاب إنما في الحديث إذا كان متواترا يبقى خلاص أيضا ده باب إيه؟ مغلق أما إذا كان سنة أحد فنقول له أول خطوة من خطوات أول خطوة من خطوات النظر والبحث النظر في ثبوت الدليل قبل أي حاجة تاني. لأن ممكن واحد يظل يوم وربما أيام أو محاضرات يشرح في حديث والحديث ضعيف وكل ما بني عليه باطل أو غير صحيح واضح؟ فبقول هنا طبقة الصحابة لأنه كلهم عدول طبعا خلاف للرافضة عاملهم الله بما يستحقون اللي بيرد كل أحاديث المخالف لعلي رضي الله تعالى عنه دول مش بابنا مش علاقة بهم الآن إنما اللي من الآن معتقد أهل السن إن الصحابة كلهم عدول يبقى باب مغلق ما بنبحث في عدالة الصحاب؟ إنما بنبحث في إيه؟ في عدالة من جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين وهكذا وإن كانت أيضا طبقة التابعين وأتباع التابعين فوق من جاء بعدهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه إلى آخره جزاك الله خير. جزاك الله خير. يقول عندنا بعض الوقائع فيها إن الصحابة لم يقنعوا بخبر الواحد وطلبوا شاهدا معه وأشهر ما بيذكر في هذه المسألة قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مع عمر رضي الله تعالى عنه. أبو موسى رضي الله تعالى عنه ذهب استأذن على عمر فالاستئذان عندهم كان ايه السلام عليكم ادخل مرة والثانية والثالث فلما لم يؤذن له مضى لحاله لأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه عمر وهو الاستئذان الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرج فعمر رضي الله عنه لم يكن سمع الحديث فلما مضى ناداه ما الذي حملك على ما صنعت بي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا قال لتأتيني ببينه أو أوج عنك عمر رضي الله تعالى عنه معلوم كثرت ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وده مشهور نفسه يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر يبقى مسألة مثل هذه من المسائل اللي بتعمي بها البلوى يعني كل الناس متعرضين لها لأن انت اليوم أو الغد في أي لحظة معرض أن انت تذهب لأخيك أو لجارك أو لقريبك وتحتاج إنك تستأذن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أله يبقى إذن ده حكم منصوص عليه في القرآن إنما صفة الاستئذان إيه فبإزاي تفوت عمر فكأنه يعني في وقع الكلام ويكون غريب عليه قال له هات لبين فلما جاب له بينا جاب له من عشرة جاب له كم واحد خرجنا من دائرة سنة الأحاد أما زلنا فيها بس هو ده الأخ يعني سواء واحد أو اتنين أو ثلاثة ما هي برضو سنة أحاد لكن زي ما قلت وعمر استغرب بإزاي مسألة مثل هذه مشهورة أو المفروض نكون مشهورة جدا إزاي تفوت فهذا من هول المفاجأ هو عمر نفسه رضي الله تعالى عنه لما قيل إن محمدا قد مات عمل إيه؟ فصة مشهور ولما أخبره أبو بكر أو تلع عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يقول لك أني أسمعها أول مرة أيوة إذن في حالات دهشة بتصيب الإنسان تخليه ما يصدقش معقول هكذا هو ده اللي حصل لي عمر وما كان له ليرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فعمر هو اللي أخذ بكلام من عبد الرحمن بن عوف فطعون عمواتس والجيش كله نزل على كلام من على كلام عبد الرحمن رضي الله تعالى عن جميع الصحاب وعلى كل حتى لو طلب بينا فهي من باب التثبت خصوصا في أمر مشهور بمثل هذا الايه الشاء قال تنبيهات حول سنة الآحاد الذي كان عليه سلف الأمة أن خبر الواحد الصحيح حجة في إفادة العلم والعمل ولا فرق فيما يستفاد به مما يتصل بعمل القلب يعني العقائد أو عمل الجوارح اللي هي الأحكام العملي فما تثبت به الطهارات والنجاسات وما تصح الصلاة به وما تبطل وما يحل وما يحرم يثبت به الإيمان بأن من أسماء الله تعالى الجميل وبأن ملكين يسألان العبد في قبره يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير وبقصة صاحب البطاقة يوم الحساب حين يظن أنه قد هلك بذنوبه فتنجيه بطاقة فيها لا إله إلا الله وبأن الميزان له كفتان وأن الصراط جسر على ظهر الجحيم أبق من الشعرة وأحد من السيف إلى غير ذلك من فروع العقائد فإن من بنى بعض دينه على خبر الثقة الصادق وصدقه فيه ورد بعضه ما جرى في ذلك على قاعدة العدل والإنصاف فإما أن يكذب المخبر مطلقا وإما أن يصدقه مطلقا وإما أن يتوقف في تصديقه وتكذيبه مطلقا حتى يشهد معه الشهود الكثيرون الذين يتواردون عليه من أنحاء متفرقة بحيث لا يتواطؤون على الكذب يعني الإنسان بين واحدة من ثلاثة إن أنه يقبل خبر العدل الثقة كله في عقيدة وأحكام أو أنه يرده كله أو يتوقف فيه كله أما أنه ينقي ياخده مرة في العقيدة ياخده مرة في الأحكام ويشيبه فيه العقيدة وياخده في بعض العقائد ويطركه في بعضها هدف الحقيقة خرج عن دائرة الإنصاف والإنصاف من الإيمان كما صح عن سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال وهذا المسلك في التفريق بين العقائد والشرائع بدعة دقيلة تأثر بها كثير من المتأخرين المنتسبين للسنة لأنهم وجدوا أخبار الآحاد توصف بالظن يعني تجد بعض العلماء يقول لك الخبر المتواتر يفيد اليقين وخبر الأحاد يفيد الظن أي ظن؟ هل هو الظن المرجوع اللي فيه قول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس حشى لله ولكن الظن الإيه؟ الظن الراجح أو الظن الغالد اللي يقرب من اليقين وأنا أقول لك ما من سنة أحد إلا وتحف بها قرائن ربما ترفعها لدرجة اليقين فمسألة وصف خبر الآحاد بالظل أوهن العمل به يعني جعل الناس لا تقبل عليه ولا تفق فيه فأعرض عن كثير من الأحكام المتلقة بهذا الطريق اللي هي سنن الأحاد. قال وهذا إطلاق موهم ليس بجيد هو موهم وفي نفس الوقت إيه؟ موهن لأنه بيضعف بانقياد فإن العلم يصح فيه الاكتفاء بالدلائل الظاهرة وهو يتفاوت قوة بحسب قوة البرهان وظهوره وليس مطلق الظن مقبولا إنما يقبل الظن الراجح إلى درجة اليقين. إنما يقبل الظن الراجح إلى درجة اليقين، وذلك لا يحصل في الأحاديث إلا بشروط شديدة. ولكن كيف يدرك ذلك من أفنى عمره في الكلام في أصول الفقه على طرق أهل الكلام من غير براءة بمناهج أهل الحديث العارفين به؟ وجهودهم في تحقيقه وتنقيحه ولعله من الجدير بالملاحظة في هذه المسألة أن يلغى استخدام عبارة حديث الآحاد يفيد الظن الراجع من غير بيان لحقيقة هذه اللفظة دفعا لما يقع بها من اللبس فإنها لفظة نصق لم ترد في كتاب ولا سنة فلا محذور في تركها يعني بدل ما نتتابع على إن سنة الآحاد تفيد الظن نقول إيه تفيد العلم والعمل تفيد العلم والعمل أو على الأقل إن عز علينا أن نقول إنها تفيد العلم لأن إحنا في كده مش هنفرق بين سنة التواتر وسنة الآحاد نقول إيه تفيد العمل تفيد وسبق ان احنا ذكرنا ما عليه عمل السلف رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ده التنبيه الاول ان الصحابة واللي كان عليه عمل السلف انهم لا يفرقون بين العقائد والاحكام في استندادها من سنة الاحاد او ان العمل بسنة الاحاد واجب في العقائد والاحكام بلا تفريق هذا هو التنبيه الأول الذي قصد إليه المصنف حفظه الله تعالى. أما التنبيه الثاني، تقول السنة من حيث نقل السنة من حيث نقلها عند الحنفية ثلاثة أقسام: سنة متواترة وسنة مشفورة وسنة أحاد. وهذا أشرت إليه في اللقاء الماضي. خلافا لما هو مشهور بين المحدثين من أن السنة إما أحد أو متواترة ويعرفون السنة المشهورة بأنها التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد أو عدد لم يبلغ حد التواتر ثم وقع التواتر في طبقة التابعين فمن بعده؟ هذا الاصطلاح الخاص بالحنفية لا يعكر عليه اصطلاح المحدثين في تعريف الحديث المشهور كما بيناه آنفا لأن لكل طائفة مصطلحاتها ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون اصطلح ما شئت ولكن المهم أن تدرك مدلول هذا الاصطلاح فهما الحنفية عندهم السنة المشهورة باعتبار إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول يستوي في ذلك الواحد والاثنين والأكثر فهذه مسألة لا تشغلهم أما طبقة التابعين وأتباع التابعين فينظر إن كان الحديث ورد عن عدد كبير من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم فيعرفونه بأن سنة مشهور يعني خذ مثال على ذلك عندهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه ورواه عن عمر من علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله تعالى وعنه من محمد ابن إبراهيم التميمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصر وهو <تصفيق> جمع غفير عنه يقولون إن هنا طبقة الصحابة معدلة، طبقة التابعين معدلة، أتباع التابعين معدلة. يبقى إذا تواتر النقل بعد ذلك، بعد هذه الطبقات، وخصوصا طبقة التابعين، يبقى الحديث إيه؟ يبقى الحديث مشهور. ومن هذا أيضا حديث وصية لوارد. نوصية لوارد. صحيح الطريق الثابت في عن صحابي واحد، ولكن رواه عنه جماعة من. التابعين وإن كان في بعض هؤلاء الرواه ضعف يسير إلا إن الحديث بمجموع طرقه يحسن إن شاء الله تعالى وهو عند الحنفية مشهور كما سمعتم قال وهذا في التحقيق سنة آحد باعتبار عدم التواتر في أصل الرواية وهو مذهب الجمهور لأن الجمهور لا يفرقون بين طبقة الصحابة ولا طبقة التابعين ولا أتباع التابعين ولا من جاء بعده يعني بيشترطهم إن العدد يكون في طبقة الصحابة مثله أو أكثر منه في طبقة التابعين وهكذا إلى راوي الحديث لكن يلاحظ أن الحنفية يفرعون على ذلك بكون السنة المشهورة عندهم لها من الدرجة ما للسنة المتواترة في إفادة الأحكام الشرعية وإن نزلت عنها قوة من جهة النف من جهة النقف يعني حنفية زي من عارفين أو كما ذكرنا قبل ذلك يفرقون بين الفرض والواجب والمحرم والمكروه باعتبار قوة الدليل فإذا كان الأمر بنص القرآن او السنة المتواترة يبقى المأمور به ايه فرض اذا كان الامر اية او حديث متواتر يبقى المأمور به او المطلوب فعله ده ايه فرض يعني مثلا قل الله جل اقيموا الصلاة يقول لك اقامة الصلاة ايه فرض طيب لو كان سنة احد يقولوا ايه المطلوب واجب المطلوب واجب فقط والفرق عندهم بين الفرد والواجب ان الفرد الزم من الواجب ويكفر جاحده بخلاف الواجب لانه ممكن تغيب عليه سنة أما الجمهور لا يفرقون الأمر يفيد الوجوب أمر المطلق يفيد الوجوب ويفيد الفرضية سواء كان بآية أو حديث متواتر أو سنة أحد نفس الكلام عند الحنفية أيضا في باب المنهيات لو كان النهي بآية أو حديث متواتر يبقى النهي يفيد عندهم التحريم وإذا كان بسنة أحد يبقى يفيد الكراهه التحريميه فهنا الحنفية بينزلوا السنه المشهورة منزله سنة التواتر يبقى نقدر نقول الوقت لو جاء الأمر بآي أو حديث متواتر أو سنه مشهورة على مصطلح الحنفية يبقى المأمور به ايه فرد طيب لو أتى بسنة احاد اللي هي ما عدا المتواتر والمشهور يبقى ده ايه؟ واجب إنه لو جاء بآي أو سنة متواترة أو سنة مشهورة عند الحنفية يفيد التحريم وإلا أفاد الكراهة التحريمية يبقى هنا يختلفوا مع الجمهور في ايه؟ في حتين الحاجة الأولانية إن الأحكام الشرعية عندهم كم؟ الأحكام التكلفية سبع وعند الجمهور خمسة عندهم إيه؟ فرض وواجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه تنزيها وإيه؟ ومكروه تحريما قبل مكروه تنزيها مكروه تحريما ومكروه تنزيها يبقوا كام سبعة الجمهور يقولوا لا هم خمسة بس فرض واجب ده حاجة واحدة وبعدين مستحب ثم مباح أو جائز ثم محرم ومكروه يبقى هذا الفرق الاول فرق الثاني ايه؟ اللي هو الحكم على الشيء كونه فرد او واجب كونه محرم او مكروه خلافا للجمهور التنبيه الثالث يعني وفي الحقيقة ما اظن ان الوقت يصعفني لهذه بيان هذه المسألة فيما يتعلق بالحديث المرسل ومشترطه المالكية وا ال مشترته المالكية والحنفية لقبول سنة الآحاد ومسألة في الحقيقة يعني وبالذات شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد والشيخ ذكر هنا شرطين لكن في الحقيقة بالرجوع إلى كتب الحنفية يعلم أو يستفاد منها أن لهم ثلاثة شروط لقبول خبر الأحد الأول ألا يكون مما تعم به البلوى الثاني ألا يخالف الراوي لهذا الحديث ما رواه فيعمل بخلافه الثالث ألا يكون هذا الحديث مخالفا لأصل كلي أو قاعدة من قواعد الشرع المستقرة. والشيخ ذكر هنا الاثنين الاولانيين واغفل الشرط الثالث مع انه اهم واكثر شيوعا عند الحنفية من الشرطين الاوليين هذا ما سنبينه في اللقاء المقبل ان شاء الله لنجيب على بعض الاسئل